بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذِ تَلَا إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسْجِدًا لِّلنَّاسِ الناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلَّى وأذنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتَي للقائدين والقديين والركع السجود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 119. وعلينا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا, وتب علينا إنك أنت السواب الرحيم 110. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يسلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة 117. ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 118. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أتلم قال أتلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اختفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلىك قالوا نعبد إلىك وإلى آبائك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق إله واحد ونحن له تلك أمّت قد خلت لها ما كسبت ولَكُم ما كسبتم ولا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَهْمَلُونَ وَقَالُوا كُنُوا هُودًا أَوْ نَصَارَةَ اهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِنْ لَتَأْبِرَاهِيمَ حَنِيفَ وما كان من المشرِّقين قُلوا آمَنَ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا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 أَمْ أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عندهم من الله وما الله بغافل عما تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَا مَا كَسَبَتْ وَلَا كُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَذْكُرْكَ أَذْكُرْ فِي خَلَادُ كُنَا نَجِيَ عِشْرَدِ إِنْ هُوَ صُدَيْ كُنَا صَابَ سَنَا أيده يسبن أياده بوقا كورما أيده بقول يا لباسا يا فردوقا باللاذن أيها كلاما من صورة البقرة أيده بقول يا فردا يا كون واكو بأعي من الصورة النفسها مثل صورة البقرة كلاما أدرك عوهرك جبزعيه إمام الأنبياء وإمام ولي توحيد حروب وإصال إبراهيم بالخيل على يسار خدي وحبذا عشان وعكدا ما لا يجسكي قبالة قرعة كل كا وحين كسر سكينة يجسكي ينسي أما ذا كل جيسمة بنو إسرائيل هي جفف كي جرة هي جرد هذا يعلي هي النبيالي هي دينه وقيسه أنت يقلون أي in wadu waso shakeenay kuwan gari waxa ayb la waayay niman ka xamaa sameeynaayo inay adana ku doodaayaan nabiyillaahi Ibraahiimaa daba soconaa nabiyillaahi Ibraahiim baan u soo saannaa waxa annu daba إن النبي الله إبراهيم النجار عيسى مرقى وحلا قادرا يا إبراهيم عليه السلام هل قاو حقصه بعيا فرق جوين إبراهيم يكون كون دعو ناجين إذا بصرنا له المشركين يهين إبراهيم واموّحد هذا الكافرين يهين إبراهيم وامؤمن هذا العاصيال يهين إبراهيم وتقى كل إبراهيم إلى نمن حيا إلى ينجرين عليك عليك. قال آوة درين بدنك قلت هذا يغنك فذكو ليك الله حذي سوى ليس سي إبراهيم نعاوه أدركتك قال تعال خبوحوي لوذكر أيها الرسول الكريم خصولك سرفت الله وما دوشه اذكر ابتلاؤ جخبي إبراهيم نبي إبراهيم وعا جخبي سبوه سبجيسي صلى إبراهيم أفرطي أياش جابيه امتحانك قاضي ما حاله غو انتحار إبراهيم بكلمات أريه لغو انتحاره عليهم عليك كومن الأوامر والنواهي سد أيال سد أيال نبلا سير أيه لوكا كومن الأوامر نواهي أي أريه لوكا كومن كل خواع الله وإبراهيم لغو انتحامي أريه أبا فأتم هن إلى باجيو دم مصر أجهون اديار ساي وخلا برو وفانبدا نه هي لون تدا اختبار مرجل نقارو وخاليا بوكل كي بوكل بوكاني قال نبي الله إبراهيم فسمى هنا ترى يدي لو اختباراي يظه له مجرن بووتاي قال بوكل كي بوكل بوكاني ما هاكملها نبي الله ابراهيم لو اختباراي واخا اوو عانسنا وقفر في وجه الوثنيه ومد ألاب عابوده شوء لما سلي وأنه أولي ومد أسري جائمي كرتاقي إذ قال لعليه لأبيه ما هذه كما سيل الله في أنتم الله أعاقبوا إلهي إلك أبوري تابلك أبوري كل إبن أبوري أول قرتاق ألاب أكهوكا نمسان ودأب عابوده شاء هل يسمعونكم يتدعون أو ينفعونكم أو يضرون جواب سريعي بحيان قالوا وجدنا آباءنا لا أعابدين أو كذلك يفعل adhee uu waligaa soo gaaray baa la yiri wax ay saraayaanna mar wax ay maqlayaanna mar markaas uu yiri kun fiimaalani goob taasa kamila markii dafanka dagaal uu ku gaadhay arin qarfo dhaaftay aslaamtiin difaacsii akhaabaa markii la wadan noolan waayay qoyska Ibraahimii ummadiin ci karaa inno gooyti nimu ka haajiro iyaga wadankii uga tagay faamana lahuu waqalay inii muhaajir ila rabb fujiraa wixii lagu imcaanay kamidahay waxa kamidahay oo iyaga laan saalayn ikhtibaar in looga digel wiil xudari im go'raha وهي كتب لي ويش عليك عفضة هذا هي المناسي كل حج حج العمر العبادات هذا أرهمها في عيان قلت وحا انت اللقوتي غضي وبقل كيف وبقل بوحي أفضل معاه لهو أبا القدى وحا ليش هو أبا القدى وحا أغبقه من أي ابراهيم لهو أبا القدى إن جعله الموزع مولى عز وجل إماما للنفط ماركو كفه وبحي وحا لهو إلا فري ومطي وهذا نوري kaliga dawa say uuna laay ayso leemam looga digay ibraahim gal ka dhig nimadiisa xagba saluux qadiimay adiga aad diinada iyo iimaanka aad u yeelay waxa horey u ahaa qadii leeyay oo calanay wiilkaaga lagu dhaafay laga qaaday inta نحو الليل انخيارنا وعليه ارجالنا وعليه قال الله يراذ احذ بالي الى, بما ومدر الى حي. حي. حي. وصدق الله يراه هذا خليس بما يا رجال كل كان قفكه هغاكه امم الدجره وقنايا وينو تقيه الى كشريناي قال زيي اغوناي الله يريد يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال صلى الله عليه وسلم يا ام القوم أقرأهم لكتاب الله انت ملك ودى النور امامك كرون لقون ايه وهنو بكتابك قال لك الواحي نور فإن كانوا في القراءة سوا فاعلمهم بالسنة كان سنة رسولك ايه قال وهنو امام نوره فإن كانوا في السنة سوا فاكبرهم سنا او اقدمهم سلما اسلامك كيسوهر قالي قال لقديما ايه اما كداله ايه خبره باليه وقال لقديما قال تعالى خدوه يري فخر ايو الرسول الكريم قش اومدا إبراهيم. إبراهيم, إبراهيم, إبراهيم ابراهيم خوول ابراهيم قورانتو اونا يارومينتي الراعيدي هاو غادين ابنتو سيدي اي ماسيري اي سيدي وختي اوشيك دي صلاي ابراهيم ابراهيم او اي امتي خبه مراد ككومة. افعل ولا تفعل فلعذب الله بذلك القوم انت وخايه كلمات هنا قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا أَيُّهَا الْمُعَلِّمُ سَرِ قَالَ مُرْكَانَ سَأَبَيْنُ إِنِّي أَعْلَمُ إِلَهَكَ كَيْفَ يَمُوحَانْكَ يَا إِلَهِي إِنَّا ضَلّ إِلَيْكَ إِيمَانًا وَإِيَّهَ أَلَا عِنْدَكَ الْحُرُوجَةُ وَهُوَ غَانِذَكَ غَدِقَايَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بَجِيرُ وَمِن ذُرِّيَّتِي إِلَى مَغْرَبٍ وَعَنْ رَبِّ إِنَّ مَدْحَنِمِي قَدْ قُيَّاسَ قَالَ يَا لا ينالوا قالوا ما يو احدي بلا كان ان امام لمبّحينها اوال مين انت قردن قل كا ربي ولا يدا وحيوكوك الانبياء والمرسلون وإباد الله الفالحين اما احداشا ما انتم داخلها حتى يوحي شقة بتواهيه وحي يعجي لها واجبيها ديواهيه وحي. كا وحيي هلا جادا وحيي قادمك قل كا وحيي أما سقوه أما السلاح أما مسلمه ما أمان لقى هيا الشيخة مهلا بأمان لقى هيا ويكاد عوراني فيه وإلا قيادة إيجا لها محايا اليه الله كبقايا، البقاء يأومدون حريثنا يا أي أمام لقى يأومدون حريثنا لنا ألاك البقاء أمادينون حريثنا فاقي جسر لا يعطي، إسجيبه بطيه عن نفسي وهو عنه راحي قفاً نفسي ساعدنا كما جعله قيل لإبراهيم خبهه بالجراي في كلمات قال <سؤال> يقول كثرب فاتما هنا إبراهيم ولغو اختبار قال <سؤال> يبوح يني يذهب قال وكا كان يلهايا لنا في ذلك جاء يلهايا إمام قد وصال في الخير تكون دايدو قال إبراهيم يوحيري ومن ذريتي لمنهي قال لهم أئمة مدع الدين قال لا ينالوا قارئ ما يو أدنى بالله ميتا ناني ما أدنى ما بالله ماي هذا اللي مين أكون أكرد هذا قم بروق قم بروق ويجان البيت مصاب ماك عارم كيف الله يمين وإبراهيم لسير قال تعالى خذوه ويركروا كورك صرف صرف وعافشكا إذ غورثانو جاءنا البيت كعبدك أيه لي مسابتن لابسوا لن نسي ذلك إلشي أيه لابسات أيه حكا لوفي منايا حكا لوفي منايا و الو سو لابان هيا الحج والعمره وديار الحج والله ليمانيا والحج قال لغيدنايا وعمره والله الله ذي كل زياره عباديتي اي لو ترىيا كل خمرل بيوبتا اوقين البدن ومسلمين تمسك علي امانك يو قد ما هو تعالو كل كاسه لصو بوقنايا لا كل ربي سبحانه هذا قال لنا وغي له او ما لو نفذ قالوا اني كلوه دا دين او ان دباته كدري وا الله فريد كي ما شيماني وتخذ اياك من مقام ابراهيم نبي الله Ibrahim. ماشي يجوك سلاي مصلى انت كتغير مقام ابراهيم وعوض مكان النبي الله ابراهيم وكعبله ديكاي او tagab umar ka soo qadtay dadkii isku taagay wa ayy min ayatihi la tagihii dughe nabi ibraahim oo lugo bashara tagihii waaqi jir sanaday oo markuu laga qaban lahaa oo wa yar boosan ku taagmeedeen ilaa laan lugii nabi ibraahim taa ku la jirro ku yaan ما يكون إبراهيم وبعدين من صروا حكى كم سنة؟ ما جاءوا كلا بحجي كذي؟ كل كرّبين من رواص وحكى كم سنة؟ ويقولون غضري كذا يا عبد مل كذائي من واخ لورعمان ما ملكي سنة وهو والله على كل شيء غدي إلى بناء الجليد أو لا عودري كذا قالوا إبراهيم كتنا ما قال اسمه لماذا ما تيجي الله يرمي مقام إبراهيم أدعوكم يا marka nefeey kuusanay murayda lugu soo meeyay annasta moodi ayu ku dhajira halka markii hore ka dadal baad kaaydu kuna bunna awaga baaliga dakaajiye ciidi lugu lugu ya garin doon u jira iyadaa ama ama ku إذا انت وضعيت ميسان حجر لسودك سبب توعه هو ميسان حجر لسودك ورئك على ما اللابة الرغون بمي وقفك باللابة هي كي دمين هي بعد فتجر أما عدي زعمك لجلسه انت اتجاه دمه ولجلسه هل يريحجره لكن بغت المال تنسمرك على سودك على حجر لسودك وقفك باللابة هي في دمين هي إنه بحور رضا كي إنه إنه مقام إبراهيم رفض أفضل بها لأكل كلما كل قوات تخيدي إياسا من مقام إبراهيم نبي إبراهيم أدعو حسكو تهجي لي مصلاً من اللغة كذا كبكتا وقبلها هون وعهدنا إلى إبراهيم إلى هو دردار مايه والنبي إبراهيم هي النبي إسماعيل خلا دردار مايه حرم كارك وحلوه بقية المساجد حرم كي راسيهم وهو أيلا المسلمين هنا إبراهيم إسماعيل وقام بإبادتنا ومساجدة طهر نبي فإن اتعالي لحقو الله وناجيه لقد ممارمو قال تعال فدخلوا عهدنا وحانوا باللهنا إلى إبراهيم نبي إبراهيم أبالله إلوا إسماعيل أو إبراهيم دالي أم ظاهران إلى اللبادو دين بيتية أنية الله كي حرم كيغ بالطائفين تجاكو وريك إتنا الله نبي فينا وحلق طهر قول حسين المعنوية بابا المعناويه واوي خرافاتك صلالات تصاويرك اشنامك وحس المعنوي ان حجي عند مفتي يا عارخي يا كاديدي يا ديدي يا وذا ما تقدر لو مو غلا لقدا بينك صغير وعلوه هيدا يا يا يا ولكفي قوه مشى كفديا والركع سجد قوه سلام اماني كل كان ماشي نازل لاغو تغلل ط esque gangna ط treballذه الله عبوا ريوس لقد القول صورا اللي يعظو ريوسا كموقن أمر되ك إذا الله افريس إسكري لي وvisor الإبراهيم وكان متأكدا لدينا حقков guvame اللذي أعرف فينا وسلم عندما متع ذكرنا الله يعجروا أن أمر بذولي إبراهيم لمع الصوري من يوحى ويا النبات قال له لذلك قولي سيحرم كما كان من النبات قال له ووحى كل نولدية الدوية حتى وعي كارتك شمبر عيو لما دوانكار حرق يحضر كمية الجولة وإلا أمان فيه إلا كيستن في وغي ماهان نبات قال له مركز لفضو خويتين تتكلم لذلك أهل النقضة حرم النقضة ومتبع بيه بيه وحيونا هذا النبي الله إبراهيم سيحر الدوية ويقال له الدنيا هذا مشفوا الله بقى واخويا نبت جليو نفتادي مال كاغا اي كون نبت غران يا باجي يديه و عبدو كان مريض نبتان كل سعاده لبان كل شيء وين نبت جليو ويشوف نفتادي هالكاديه مال كاغا باجي بينا هذهي لما ما خلوا اي مناش لوايو نبت قال يا هذين لواء يا ميشا هذين ذهب علينا البنان كيان اذين ما نيسى الله ماركو نفطة خجأس باهم كي يوئي نيسى ان يالي نفطة خجأس عوات عرش هذين نبت قال لكن بعد يبيعه وعلا فغسرت هذا العلين مجوريكي اذا نرشي اذن معك كومنتان الامن والعيش ورأينا رليا نبت قال الله عيسو نبي الله ابراهيم بان نبري نفد انه اللو ايدي وين وقت حس قال ابراهيم او سببي يا ربي علي يا رب ليك هذا نشان بلد المغاركية أمينه نبغ جليه وصاحبه ورزق شيء الله وده في سنة منا سمرات منو إبراهيم وحير من بدرس قصي أمانا آخر روميري منو ميرك كميرا إلها يا رب يعاملوا عابدك يا أول يومي مالين ذا آخر والله ينال أحد ذا اللي منه hakim madanimo iyo hoogan ka markii laga hadlaye ee dadkii rijalin alle ma sari maayo ibraahim raaxin ka daray halka way ka ilaali ku koobay mana kafar u كف عن طباده وكلا ولا قره ومن نو رفق <تصفيق> سينايا كفر قالوا به ففوا مسيحه وعن راينايا قليلا مدير قمده حياتي في الدنيا ما ما ينورين دون تلقاكو ما يو ثم كغبال عبر روحه وعن دباتي جرينايا الى عذاب النار مر عذابك كل كثرت نارتي فالحين وبئس المسيح ما له حاله ونار كبسيها بلبلدن ما ديرته وذكر رسولك الله واحد حصا ارجعنا البيت مركانو كيالي كعبلا مثابة لا وشه للناس دات الله فشاه وامنا اننا بدقليا كيالي وامرناهم انفرنا نروات تخينوا ياسا من مقام ابراهيم نبي ابراهيم ميشو اسكوتاقي مستلام نيلو قتكدا كياسا وعهدنا وحنو درداراني الى ابراهيم هو اسماحيل نبدأ صماشا لسي شي شي انطهيرا ميني في نظيفيا انبيتيا اطلقا دسك عمره يحجوه يا سنايا والعاكفين كوا كلها اتكافها كقابا والركعي سجود كوا ارتكالا يوم وإن وقتنا وقال إبراهيم يري خبه يا ربي أني قال ربك يوم اجعل كيال حالا ميتكا ملدا كيال من النبج علي وارزوخ رزقشي أهله دالك دقال من ثمراتي مريال من رزقشي من الرمي حاقة ومنه ميلا كميلا الله يسمع بيت العطا يوم المال المار الأخير ذي شيء قال إبؤي ومن نوارض غسينا كفر قالوا بي أفهم سرعه قليلا عينا المدير ثم كجدار أفره وانظر دبته غينا يا يترك مرمر إلى أذار النار نار كأذار كذا ينظر دبته غينا يا وبيشل مصير من لا دوحة وباصية بل بلن فيها نار وإذا فؤاده إيمو الغوايد نبي الله إبراهيم، وقبض إله سيعا رواكنه. قال تعالى: إلى وحول القرآن الرسول الكريم وشعب أمك إلى غور تقول يرفع قري علي إبراهيم النبي إبراهيم القواعد ثيرة وقري علي من البيت من البيت بيته كقري علي إلى يرفع مرق قري علي إبراهيم النبي إبراهيم القواعد ثيرة من البيت بيته كقري علي وإسماعيل إسماعيل لو قاقر يالي هو هو ذا جيران لفضه إسماعيل تقاله إبراهيم بن فون و هندس قابره جبريل لابن ذو قابره و علمه عند الله ما يسكرون إسنان جيري كلها مركبة مالي خاتكي أساسك سيوهر أيها اللو سودي إياي شوائي الله قدو القفطي حالكي بمركبة بالله كلها ميسان وعن وقتا نبي الله إبراهيم أساسك موصنة نفره ibrahim xubaliyi asaalko ma jecul tii otomeejna ismagii bujojiye ko ibrahim laha amma u san lahay asa kolka quraanka cid u ibrahim amma taariikhdu waay fil oo aadam isay oo isay oo nuur isay ibrahim xortaan أنا كم غلا من المجلس هذا ما يشني حسنا كذا أول إسماعيل في الوقت حس يعرفوا إبراهيمه وكوريا لي القواعد في الربو من البيت ككوريا لي وإسماعيل هي كوريا لي قايل يبغى الله غضي يا ذي ربنا يا ربنا أنا كربي غنو ثقاب بل الله ونجله وكره من هذا كنار بحنا نذني هذا كذل كنا وذني هذولا ما يذنني إله ونجوء وقرب كلك إله بريعيان إنه الإسم ذكا أقبل يعمل كنعيك بريعيان فأيكو تواصلين أسماء الله وصفاته هو أيلاذين إنك أنت العنساميع العليم صفة الصمي وصفة العلم أيه يكو تواصلين إنك عديد. أنت هذه كريهة أيها الساميع الله أحد الله أحل. إليك أمك لتبضان العليم أذن فيذانا لا هوكتا في الخامس سائ الله اننا اخبل بريه دوقيين مغبنداي اوليسا اوتا وهي نبي ابراهيم و اسماعيل يرادنا ربنا يا رب اننا ربك له وجعلنا واحد نكون مسلمين لمكوهو غانت الله ونغير لك الله بنين ذريتنا انك ارثنا بنا امه جماعه كيه مسلمه إلهك انك إلهنا نجاك ومك هو غانزنت ايكيه وارينا الاو نطسي مناسكنا عمليالك نجا لو نطسي اطلب علينا الاو نجا توبا إنك انك عذيكا انت عذيكا كريته ايها الثور انك توبا نغبرت بدنا الرحيم قلنا اريس بدن سنصدي و الى كبريه ايج يا اولاد هذذا هنا انه اولاد اومد هو غانزنت والله امره وناهي الله, أمر الله دوما كريبا لابده الى ما قاشه وحينه اغوته وصله الاسماءه وصفه التوان الله حين لابده واسماءه لمانا حمبارسا صفانا حمبارسا ايه اغوته وصله وليوا عوضان بريده وضيقيني قبلني وحيدا ربنا يا ربنا انك ربك انه وابعث فيه بحي فيهم منهم الى الكمدة يطلوها غريا أبي قال الله يا كارقوا أي ألوغو توقف لهم خوفين النبي إبراهيم يا النبي إسماعيل يا بدر لساننا شو كمان هاي سماعي بذكر أيوار الرسول كريم هم توقفوا أوزيرته إذ غورت يدفعوا إبراهيم وآل كواهي جا كيلر كوري عليه من البني إيشو كوري عليه وإسماعيل إسماعيل با كوري عليه خا إليه يقو إبراهيم يشمعيل ربنا يا ربنا أنا كعبد لا أقبل أقبل منا أننا أنك... أنك... أنت عبد كريهة أيها الصميم على وح ولا شيء فيه ومغري العليم عبد أقوم بدنه أوح له في يوم أو في يوحي اليوم يورك الله أنك... أقوم أنك... بدم أنك... بريد وبيقيم ربنا إياه ولي صوت وهاي ربنا يا ربنا إننا جربنا وجعلنا وعرضنا يا مسلمين لدهو جزاء لك هذا ربيا كل جزاء ومن زريتنا فرعنا كاركوت إلى من تواحد مستمرات طبعاً يا ذا أول بلوس عليه لا ينال أحد بالعلم أو زريبي إلي إيه ان ينفي عني ان في عن يا انهم ضيالا المامي قل كا سوا الله يريد امم ذريتنا من بعض ذريتنا الم اننا القارقط امه جماعه كيه مسلمه او جاهله الله وارنا الا ونطف مناسكنا مناسك العي ذماشي عجل لكمين لها هي تعيلي هي مغيثي هي جمرتي لكناي وحيو دوم الله نبر برنا علمنا ألقنا نبر مناسكنا أعمال حجنا حتى نجمع ريال كيسة ألقنا بر وطب ألق توبات أقبل علينا كركننا إنك راجع أنت راجع أتوى إلى توبات أخبر الربن باصاي الرحيم أن عري سوء بيرضي باوري صوت يا ربنا إننا ربينا ودعنا الله وبيه لديهم ذرية لحظة خصولا بحي خصول خاصة منهم كمدائيه إلى رب اليد النبي إبراهيم بريه وهو أقبلي فأجابه بمحمد صلى الله عليه وسلم بحيث النبي محمد لديه أيها رب اليد إبراهيم إلى النبي عليه السلام والسلام حديث بوحو كيري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى والنبي إبراهيم مركوا لها خبنا وابعثهم رسولا منهم كفور قدسوا قرئوا هارون كذب كفور كاليه ان شكوا ذلك قال لك بي اي ان الله ان سمكم بشارين ايين ان بني اسرائيل يمين قال يسبن مريم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوره ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه فكان سؤال بش... أنا بشارة أخي إيسا ودعوة أبي إبراهيم ربنا يا ربنا ربنا, ربنا. وبعد بيعيهم كذولا رسولا بيعي منهم إذا كاملة يتلو أغرية عليهم كوركوضا آياتك كو أغرية عمرك يتلو عليهم آياتك إلا هو سؤال فاضي الكريم يتلو أما معنى إن شاء الله بارتنا واتنا ويعلمهم براء الكتاب كتاب براء إذا هو الحكم سرت كجرت إلى أحكامك براء ويوزت فيهم طهيرا إنك أبيك أنت أبيك العزيز الله دوم دي سكابة العاكين معمول ونفس باتحي سيد عمرك النبي إبراهيم مناسك تيسية ودريسية مناسك تيسية مناسك تيسية قال <تصفيق> إبراهيم لذي لا ينزل الضباب أن الذي يحكون لينماها هذا تعال خذوا أول ومن أحد واقوما يرغب النعاء أن من لا في إبراهيم إبراهيم ذين في سقف نعاء واقوما إلا من قف معه شفها تكنوبين نفسه نفسي مصلحة إلى في الدنيا أبيات غير هذا نقود دارا ناي وإن إبراهيم في الآخرة آخرة غير هذا فمن الصالحين ترك سوسة أيوكم يعيو. في وقت أيو إبراهيم يبلغ وقال أُجير الله إبراهيم خبُه خبيزا وهو يجري أسلم إبراهيم وهو جانسًا قال إبراهيم وهو يجري أسلمته وهو جانسًا ماي نقبل عالمي نفلا الله أعفوره له وهو قنصبه سلاسو إبراهيم وعليه ومنعدواكم يرغبون نعاية أم الله إبراهيم إبراهيم دين تسعقه دي إن نعاية مزيرة إلا من ما هانا دكونوبي الدقونه نفسه نفسي ستنهديك الدقونه بي والنفسي سبا خير للربي ولقد وحده اصطفئناه إبراهيم نامي دوراني في الدنيا الدنيا للقلية لان نكو دوراني وإنه إبراهيم في الأخيرة قال انت آخرة قدوا هذا رمنا الصالحين انت تسوصوبا أيوك يا أيوك الوقت قال نطورنا وقال او يري لهم ابراهيم خبوه خبكي ووحو او يري قال حبي ووحو قال ابراهيم ووحو يري أسلم تهو كنسامي لرب العالمين منك ربي نحيانه كنسامي أخذين تعقيمنا بغل نبي الله ابراهيم Uka, Sidu Aruti Si Udar Dharmaya, Kawasa Wahadar Dharma, Yha Hindas Anifada, Ibara Himuvadhard May, Dharma, Baniza, Isma Ly you, it's happening. Koshi I love that Basarna Abhi is ha a من إبراهيمون ومع ذلك يسوي أبو إسعرك أو بشارة ببو بكجري ملكي لأبو بشارة ولا تدرس إسحاق أو سعر العي إله أو يري فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب سأسوه جري ويعقوب يعقوب آتر دارمي إبراهيم يري يا بني يا كن إلى السيدية وحول لكم إذنك الدين ايوين دورتي افلا تموتونا حد إلا وأنتم وانتم اجنكم مسلمون يهودي يو يعقوب يو كل لو كان زمان ما مركا قول اليهودي بابا مران كانت او يحيى ابراهيم يا قوم يا صالح كل يوم دين دعنا قال اليهودي يا ليه لا أيها السيد اذا لو جوابه يا كنتم ما هو هذا هيل شهداء جرجو ان عمره قرتكم يني يا يعقوب نبي يعقوب كل المنتجر اد وقت يا يعقوب جوق هيره وقال لي يعقوب تبني لي وليش سوانك قضايا فرقوا نفذاري في مليه قومي لي شي سوق ياري كل قسيري ماك عبدي قال عبدي دونك من بعد من بعد موتي كير يجي قدامك واحد عبدي دونك خير شوارت ايام كل خدارت قالوا يا يعقوب لا أبوذ أبواهن عابود دونا إلى أكابيك هاد عابود أيزي أول لاين وابي أوكس وقال له وإله أبائك يعقوب أبا يالك أحد عابود جيل الأمور واسماعيل إبراهيم أبا ولا ترين أيه وإله أبائك أدى يعقوب أبا يالك إلى عابود جيل أبا يالك هاي أو إسحاق يا إبراهيم وأبي يالهنا إسмаيل وأدر من بعد تغلي واللوجدري مرك هذه لا يري أديك إله يا أبي يالك إله شيئا لبلا رفعة من نجا لكن اللوجو رعي إلهم بالوعابدين من واحدا كليا ونحن أنا قاله والله أيها المسلمون وهو جانسني ما شق رأي المرك مرمي سيفه العويل إبراهيم يا إسмаيل يا حاريين ترى ماتي أمت وقت قدي قالتي خبنا كي كياع الدنيا كتقتي كل كأشرق ذي عمل قولي صوبنا يد سكال إبنك عمل في نذلي أين أسيدي أتوستان بله دونهايا كل كأي عمل قولا كفاني دي سقيم مال قال تعالى خدي وعي تلك كذكاء أمم تجمع أول الخلا تقتل الدنيا كتقتي آخرية ليلا جرا لا همدهوا حالا لا ما كسرت وعيسى قيصرتي ساقع ولاكم إذنوا حالين ما كسرتم وعيسى قيصر ولا تسألون لين ويدين مايو أما كي حالين كويدين مايو أي كانوا يبه عنجر يعملون قوسمايا كما لا يسألون ثانيه بالله ويدين أما كي عاد كنتم تعملوا أيدين قصمايتهم كل كأيدين كي يجا كل أركب عمل قيصر مايو يلولح كابتم مايو Hoha saha dar darmai, lihaa dinti Ibrahimu dar darmai Hohudar darmai, banii huilasisi Ishaakhi, Ismaili, Yaakob O Yaakobu dar darmai Ibrahimu huyiriya, banii Anika huilasari yliyao Innallaha illa, istafaadori Lekum idinkah, addeena Dintan Islam nimada Aqimika badanbua, Allah idin dortai Salata mozulna, abimanina antum, idinko muslimuun وألوه قانسنا يماها أم كنت مواحدها إذن بني إسرائيب سهدان ميلينكا قبضوا لها إذ قرس حضر الموت أي غيري كسر دكتين عقوب النبي عقوب كلك غيري كسر دكتين ودردان مائي إذ قرس أقاري عقوب لها من بنيه الولاي أي يوسف كان منها أيه الحكيري مهما حفظ عبدونها عبد الزنزان من بعد غيري عبدوه عل عبدوه دونا وإلهك أبيك الله عبودي زين وإله أباك أبويك الله عبودا يين أبويك إبراهيم وإسмаيل وإسحاق عاين إله من عبودينا واحدا مذا والنعناع نا لا هو إلى كريجي هي المسلمون وهو كان سماينا كل كارب في رجل كاتا تختي أممته جمال أول قد خلا تختي لا هو ما كسرت وحيث غيزة ولكم إذن وحاليه ما كثمتم وحص غيرتان ولا تسألون أيدي ما أيو أما هو عليهم كويدين ما أيو سيحق أي كانوا عنجرين يعملون كوصاً أيوه وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تعتدي دعو حكنا ما إساء غرورك أي مرأك من إساء الله أي كترة أي موضع يمع إذن الله أميه لك أنا لو أروح أنا نجى إنك لي ماي هي واحد كبار أدم يزن وأحتوسنا ووضع حبا مري أنا جال الله أركا أخيرا واحد نجى راي أنا دال الله أركا شديء أبوه بنيا مركف قدوري زعمي قدي لا شيء هي أبوه بنيا على تأله حذو خير وقالوا حيره ذنب إسرائيل كونوا دكتي في الأرض لايا نظا واحد آثنا هودا من قال لهم اليهود الله كيف تو اونسارا امتين فالنصرانيه الليله قال لهم ايها السميون او نصر الله كيف تو كلا وجا قول مركه نباتان با كته دود د وحنون ايتان قل خطول صبنه واطر على بل يهود يا نصر من استغلوا إبراهيم واحد دين كوشيغا قبضي باتك الله عليك الدين تعقعو الله عليك وما كان إبراهيم منه الصناعين من المشركين كوالألوشري يالي على الطاب كمدماعين كلكا يهودي النصاب إيا مشركين مدن وضي إبراهيم هاليان كوى دماها إبراهيم نبريبه إذن نبريبها كتيم وقالوا ياخذ نهرا أو نصارى نهرا كأكذوبة هنور أيضا يقول عاد رأب بال رب لا مجد لهان ماينب من لا إبراهيم إبراهيم جنت شيبانون نقرينا كم قبضناهنا حنيفا إسبوع إبراهيم فوسان أما كان إبراهيم ما من المشركين وتنين تامورة إعرابها أبوه أيضا خمد ما هين كل كاساسية يجري مره يبوها ينهرل أي ربي سبحانه وعزة وجل وحنا أمره Suran Al-Rumayna, lahumu baytan ay, nathi al-man tadbaru baytan ay, fasul ilayka baytan ay, wa hi kutiba ay, wa ansa rasulna Muhammad ya Qur'anka, qalat, kadhum yiqulu وما عن الرمين قرآن أنزل十 أجلب إلينا أن نغة مسلمين ضعوا وما عن الرمين أنزل十 أجلب إله إبراهيم لاتجلب أصول إبراهيم, إبراهيم وإسماعيل داتل وإسعاق اللاتجلب ويعقوب اللاتجلب وعفباد عروك يعقوب لاتجلب وما عن الرمين أوتيه موسا لسيه وطورة وإساء لسيه وإنجيل وما عن الرمين أوتي النبي نبي القد الجد قادسية من ربه صبقو الحج لجسية لا نفرق أنو أنن كلا سارين بين الحج مف من عمره سكمله سادوا كلا سارين كما فرغتم أنتم أفندوا منو ببعض ونفرو ببعض إذا كمرعثني خصود ما تدرميني كتبة ما تدرميني قلنا حل وحدنا له إلى ذان مسلمين وهو جانعي أمره ونعيًا walla na farae ayano nal marina wisha lana garrebay annu ka fogaana idinku satalaydu ku wayo allana magliwo ile suu luu gaansanii wayde duu ku arnay fali wayde halka wax in kar ku ta raddi leeyahay subxaah haday nimanku nimanku hadduu oo sidii wa urumayay wa aw laakiin mar haday sidii uu urumay waayaa تبروحوا يرصا إن آمنوا هذا يحق من للناس اللي هم سيوح الله منه آد آمنتم إذنك بهما قولوا آمننا بالله إذن كنا بيال جدي وبرميسان دينا جدي وارنا الرميسان هذا يصدع إذن كوافقان فقط هو حادابا اهتدوا إه إني هنونين وإن تولوا هذا يتعكى جهستان ويواني تاغنيهين يهودنا موسى نؤقال الله نبي كلم نؤقال نصارنا إنسان نؤقال الله نبي الله قريب حد يلكا تاغيي انت والله حد يي ماك حقك جي سدان حينما وحكى ماهم الى رفيقك اقم من اخينك انتم في شق وهم في شق قل كان لهن دن او كره قبضاتي قل كان عاد مالك قهورني افكار تمرك يبيي متك عليه مانك الدينت علل ولا هي مركان فسياك فيك افو معاك ود اللهم عزك حقا وهو ايد الصانع الله وحده لا اله الا انت مغربا بل العليم علقا بل بجميع ما يفعل الذي موحي لقد وما يوم مر في السدور موحي النقي او دمك او قال بل هاي سبغ كل كامره دون ترى مرقين لك ليو او لا في إنتي رسموه النقوناعي ومرضا وليك يجيه الله ربا أنك فوقي لكن فيه لا سميت الله لا أقليه أعدو ما قفته قولك إله إيمان كفيدا في إنتي قدر كالله أقليه قد نطاور طريق لك ليه كذب الله الله الله الله أنك إيمان هنقوك إليه أهو عما سقعد يما أنك كجيرا أما حبنا أنك كموقناعي إلهك بقوح إيمانا قولك رب يلي ومن خلح هذا أحسن كوان من الله إبوائنا سبغة في إنتيهي ومن خلق سبغة إبواء إيمان له ألا كلمي أي أن عابدون أنك أن ألا عابدناه كذا أهض له أن يقولوا حداث مسلمين سيكين وقالوا كالدو حير هذا ففي إنتي سيك ليكوا ليين كونوا هودن ونصار لقد أخير مظهر تعتدوا تبوحنون أيسان يقولوا فقد <تصفيق> عمدنا عمينا من لسفة إبراهيم إبراهيم تشيبا وقفزنا حليفا يثبتوا سما ما كان إبراهيم من المشركين فمزمعهم قالوا قولوا وحاة رضا أعملنا إلا ما بوس حقا يا ربا نمال رومينا وما ذا كنتم رومينا انذر الله تجيء من القرآن الكريم النبويه ايام دين ما رومينا الله بان رومينا انذر الله تجيء الى من افصح واسماعيل لو تجيء ويحيى لو تجيء وايوب لو تجيء ولا ثم ان يعقوب لو لاي او دان وما بان رومينا انذر موسى من توراته وعيسى لو تجيء من الجنود كما شيء دمانتي بانو رماي زناي قوسيا النبيوت نبي يالسيئي من ربه ربي إذا رب يقول حجي لا تسيئ لا نفرق أننا نكره بحيله بين أحد بوف من وصوصا كميرا نحن أننا له أبا كريه لا لغيره أحد شر وشيك ما ذرنا كانوا مسلمون وهو جانسني فإن أمره حديث إسرائيل رميا بمثل ما سيوحلم إذا أمنتم رميز به مالا فقدوا عدبا يهتجوا من أي حنونة وإن تولوا حديهما كنا كجتلا فإنما وعتل هم إلا في إتقاق منقار أيئذ من كجلا خلافين معكم يهن فطير سبحانه إذنك كافينتو نبيبكوضا اللهم أعبوذ حقا وهو إبه أصامر اللهم أغلط بضن والوهد لإليك العليم وقال بلو سبغة الله خبي إيمان كعينه حينجيه ومن أحسن يكون أكفضا من الله إبه سبغة الحينجيه ونحن أنه له ألكله كل تحجينا في الله <الناس> <تكلم> فقال نجعني منكي مشريكين فاها بني إسرائيل <الناس> والنبي محمد عليه السلام و سلام و الناب عربيه و الناب المقلبه و الناب يستحقه النبي ياشو عيدا و محمد مغربيه و محمد مغربيه و احانه دليله من اسرائيل يعني و لو كان محمد النبيا لكان منه كلها اخي حمد يعلن و انت سيك و حسبين شدال لرحاجة قاطيرك قلوا حاطرة بنو اتو حاجوننا و الموحن من غلام إله الله إلى أجمه ما ألا أنك حكتن و هو ألا ربنا أنك اكسر أنه ربي ناورطون عليه يذينه ربكم و يذينه هو إذنه مورطي ولنا هو أنه لأنه أعمالنا أعمالي الكأنك أنك و أعمال صوبا و أنه يرى أعمالكم و قلنا أنك له يجل. ايان مخلصون تحادوا النار يجب انك ستدعاد ماهده ايهود واحد ام تقولون موحى ادلاله إِبْرَاهِيمَ ابراهيم نبي ابراهيم واحد امام اهل التوحيد ايه وإشماعيل. وَإِبْرَاهِيمَ اسماعيل ايه ابراهيم داري ايه هو اسحاق ايه ابراهيم داري ايه هو يعقوب ايه هو حقا يهودك آيين يهود مكا مجردين والله يتوانك إلمية عقوبة مت كميل أيها يهود زورينك دينت أنه يبكدن بيشي أو نصارى مياه يهود ماء كلك هداد يريك وكما يكود أولاد وانك والله سري وحلقون يريقون واحد رسول صوبة نوطرة الله أعلم كلكو إله ما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان عنيفاً مسلماً، وما كان من المشركين إذا جاء به مشرقة أو غرسبوا على مداه، أما إسرائيل فعلى مدا مركادلاذي ما إن دلكا قم بنتين بأدب درجين كل واحد هذا أنت مني كميا أعلم أقولهم أم الله فأعلم أقولهم الله أقولهم فمن أظلم يا كارتر ربنا من من روحي كتم قريعي سعادة المرخاتي. من دواك جثل من الله إبكا قريش أو أخته إبراهيم من سواح شجرتان أي أو إنجيل يطولت بتكأغذن معه حوجتين مرخاتة أو قرينان سنتلو شجت وبمن حجبا أظلم كجاردها بل من هو كتم شهادة قريش من الله إبكا قريش حالا سو عنده أخت جثل ومالله إب ما بغافر في عجات تعملون اليهو السمين كل قل قددتك على قدوده عيسان وانا قدوده عيسان مجدرا تلك اما دا تكتب لك شيكي امت واقع قد خلط هراب تكتب اجياد الافتاء ما كثبت وعيس قيساتي ولكم اذنو على ذهن ما كثبتم ولا تسألوا لذين ويدين مايو اما وحيو على الذين ويدين مايو ايكانوا وحانجرين يا امرؤنا كما هي كما لا يسل كان يبلغ وجينه انك في عجل اكنت تعملون قوه سمي قل وحاق يا ذا الرسول صوبنا ما هو حق من في الله يدارنتي وربكم اذا صدقوا ولنا واحد لا ن نعي أعمالنا عمل يالكن صمينا ولكم إذا لوحاد لذيهم أعمالكم عمل يالكنا والنع نجعل له إبر قيام مخلص وبرح فينا إذا ذا أم تقولون واحد لذيهم أم يقولون كركل إن إبراهيم نبي الله إبراهيم يا وإسماعيل نبي إسماعيل يا وإشعاق يا وإعقوبة والأصبر ياقوض عروجه كانوا وعينه هو آية هود يهوده يهانجروا أو نفرابه يهانجروا كل وحات لا لا أنت مدين كميا أعلم وأقبضه الله إبروين فأعلم وأقبضه ومن أظلم يا كجرذ غبلا من من أعرق كتنا قريش شهادة موح قرص أراده عنده من الله إبروين كقريش ومن الله يحضر معها بغافرهم ألموا عن ما تعملوا واحد ثمين عيشان ويكيو درعوا واحد ثمين عيشان ويكيو درعوا قال الله يذن كل عيشان تمت وانا يذن كاربها تلك أمت الله صاحصي أمت جمع أول قد خلطكتين ها واحد الله ما كثبت وحي سقيزتين ولكم إذنه واحد ما ولا تسألني لي ويدين ما يو اما في عدي وعلي ويدين ما يو اي كانوا عن يعملون والله أعلم.